book 2 6 6 كتابة وقراءة القراءة والكتابة اس چتا انا اقرا انا اقرا اس تشيتا ادنا بوكفا انا اقرا حرفا انا اقرا حرفا. انا اقرا كلمه انا اقرا كلمه اس انا اقرا جمله انا اقرا جمله اس تشتا انا اقرا خطابا أنا اقرا خطابا اس تشتا انا اقرا كتابا انا اقرا كتابا اس تشتا Ена акра Ена акра انت че теш на انت кра Еи так такра Е ти Той че انا اكتب انا اكتب اس بيشا 1 буква اكتب حرفا اكتب حرفا اس بيشا 1 дума اكتب كلمه اكتب كلمه اكتب جمله اكتب جمله اسفيشا 1 письмо خطابا اكتب كتابا اكتب كتابا, أكتب كتابا. انا اكتب انا اكتب تي بي 6 انت تكتب انت تكتبين انت تكتب انت تكتبين طيب بي هو يكتب هو يكتب